الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة كان لنا لقاء وكان كلامنا عن التوبة وبينا أن الله جل وعلا دعى عباده إلى أن يتوه إليه ويرجع إليه دع المؤمنين إلى التوبة ودع العصاة إلى التوبة بل دع الكفار إلى التوبة بل دع اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً دع هؤلاء جميعاً إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله رب العالمين وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب العبد كلها صغيرها وكبيرها انتاب العبد وصدق في توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا واليوم نتكلم في هذه الدقائق اليسيرة عن فضائل التوبة التوبة لها فضائل ولها فوائد فيا هل ترى ما هي فضائلها وما هي فوائدها إذا تبنى إلى الله رب العالمين ماذا نحصل وماذا نحقق هذا كلهم موجود في القرآن كل ذلك موجود في القرآن من هذه الفضائل أن التوبة سبيل وطريق إلى الفلاح والفوز بسعادة الدارين في الدنيا وفي الآخرة قال رب العالمين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون يعني لعلكم تفوزون بسعادة الدارين في الدنيا وفي الآخرة فإن تبتم ورجعتم إلى الله جل وعلا فأنتم بذلك تسعدون في الدنيا وتسعدون في الآخرة في الدنيا بالحياة المطمئنة بالحياة الهنيئة السعيدة الرغيدة كما سيأتي بعد قليل وفي الآخرة تسعدون بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله جل وعلا لعباده المتقين التائبين كذلك من فضائل التوبة وفوائدها أن التوبة سبب لتكفير السيئات فكلنا نخطئ ونذنب ونقع في المعصية كلنا يرتكب السيئات سواء كانت هذه السيئات من الصغائر أو من الكبائر فإذا تاب العبد توبة نصوحاً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 وذكرنا أن قوله تعالى جميعا تفيد الشمول والعموم يعني جميع الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة وأعظم الذنوب وأعظم المعاصي الشرك بالله رب العالمين أعظم ذنب عصي الله به الشرك فإذا تاب العبد من الشرك بالتوحيد فإن الله جل وعلا يقبل توبته ويغفر له هذه الخطيئة المهم أن يتوب ويرجع إلى مصر وتعالى ولا وقع في هذا الذنب مرة أخرى وإن وقع فيه فإنه يعود إلى التوبة يعود إلى الإنابة حتى يغفر الله رب العالمين له ويثبت على طريق التوبة والإنابة قال رب العالمين مناديا عبادة والمؤمنين إلى التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويذخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والتوبة النصوح هذه توبة خاصة هذه توبة مخصوصة هذه توبة المخصوصة التي هي التوبة النصوح تكون من فعل الكبائر تكون من فعل الكبائر أما الصغائر تكفرها الصلوات الصغائر تكفرها الجمع الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان كذلك هذه الطاعات المتوالية هذه الطاعات تكفر صغائر الذنوب الوضوء يكفر الصغائر المحافظة على الصلاة الخمس في المسجد في جماعة تكفر الصغائر المحافظة على صلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة تكفر الصغائر المحافظة على صيام رمضان إلى رمضان يكفر الصغائر كبائر لا الكبائر تحتاج الى توبة خاصة ما هي هذه التوبة التوبة النصوح التوبة النصوح فما هي التوبة النصوح سيأتي ان شاء الله الكلام حولها لكن نقول باختصار ان التوبة النصوح هي ان يتوب العبد من الذنب ولا يعود اليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع التوبة النصوح هي أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع توبة فيها ندم فيها اعتراف فيها عزم على عدم العودة إلى الذنب فيها متابعة بالأعمال الصالحة حتى يمحو رب العالمين أثر هذه الكبيرة التي فعلتها هذه أيضا من فضائل التوبة من فضائلها أنها تكفر السيئات التوبة أيضا من فضائلها أنها تبدل السيئات حسنات إذا تاب العبد وأخلص في التوبة التوبة تحتاج إلى إخلاص نعم التوبة عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والعبادات لابد فيها من إخلاص كذلك التوبة لابد أن يكون العبد مخلصا فيها كيف يكون العبد مخلصا في التوبة؟ سواءت الكلام حول هذه المسألة والمعنى أن العبد عندما يترك الذنب يترك الذنب لله خوفا من الله خوفا من العقوبة فالتوبة من فضائلها أنها تبدل السيئات حسنات جاء القوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كفروا وقتلوا وزنوا فعلوا معاصي كبيرة وخطايا عظيمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم يظنون بأن الله رب العالمين لن يغفر لهم هذه الجرائم وهذه معاصي وفواحش كبيرة وعظيمة فأنزل الله رب العالمين آيات تتلى في آخر سورة الفرقان يبين فيها بأن هؤلاء امتابوا فإن الله رب العالمين يتوب عليهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون دعوا مع الله إلى آخر هذا الشرك أعظم الذنوب أعظم من الزنا الشرك أعظم من اللواط الشرك أعظم من قتل النفس الشرك أعظم من عقوق الوالدين والناس لا ينتبهون إلى خطر الشرك وإلى قبحه الشرك من أعظم الذنوب انتدوا مع الله إلى آخر اطلب العون او المدد من غير الله هذا من الزنا بل اعظم من الزنا بالام وبالاختي وبالبنت اعظم من الزنا بالمحارم الشرك بالله رب العالمين والذين لا يدون مع الله اله الاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة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 أن الله جل وعلا يبدل سيئات التائبين حسنات يجعل السيئات حسنات كيف يجعل السيئات حسنات العلماء يقولون يوم القيامة يجعل هذه السيئات التي فعلوها حسنات فيجعل مكان كل سيئة حسنة وبعض العلماء يقولون إذا تابوا وأخنصوا فإن الله جل وعلا يبدل سيئاتهم حسنات في الدنيا كيف ذلك؟ كانوا يشركون هذه سيئة فأصبحوا يوحدون فهذه حسنة كانوا يزلون فهذه سيئة الآن يعفون فهذه حسنة كانوا يكذبون فهذه سيئة الآن يصدقون فهذه حسنة كانوا يسرقون فهذه سيئة الآن حفظوا جارعهم من السرقة والاعتداء على أموال الناس وعظموا الأموال عن حقوق فهذه حسنة فبدلا من عملهم للسيئات أصبحوا يعملوا الحسنات فبدلوا سيئاتهم حسنات فيجازيهم رب العالمين جزائين الجزاء الأول الحسن الأولى حسنة التوبة والحسنة الثانية حسنة فعل الطاعة بدل هذه السيئة التي كانوا يعملونها فبدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنا بدل أعمالهم وأقوالهم وصفاتهم القبيحة فجعلها أعمالا جميلة وصفات حسنة وأقوال جميلة فهذا من فضل الله رب العالمين على التائبين أن بدل سيئاتهم حسنات فهذه فضيلة أخرى من الفضائل التربة وهي أن الله جل وعلا يبدل سيئات التائبين فيجعلها حسنات الفضيلة الرابعة من فضائل التوبة أن التوبة سبب للمتاع حسن يعني العيش الحسن والحياة السعيدة الرغيدة الهنيئة ألم تسمع قول رب العالمين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضة يذكر رب العالمين على لسان الأنبياء والآية في سورة هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفار وتوبة العلماء يقولون المغفرة هو محو الذنب أن يمحو الله الذنب معنى المغفرة ان الله جل وعلى يمحو ذنبك فكيف يمحو ذنبك بالتوبة فالتوبة طريق الى المغفرة اذا أردت ان يغفر الله ذنبك فلا بد ان تتوب فاذا أردت ان تسلك طريق المغفرة فعليك بالتوبة فالتوبة هي الطريق الى المغفرة وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه الجزاء الفضيلة الثمرة يمتعكم متان حسنا إلى أجل مسمى يعني تعيشون عيشة هنيئة وتحيون حياة سعيدة رغيدة فيها الساعة في الأرزاق والأموال والأولاد وفيها انشراح الصبر وحصول الأمن وهدوء البال واستقامة الأولاد والزرية الحياة الطيبة كيف تكون هذه الحياة الطيبة بالتوبة بالتوبة والرجوع الى رب العالمين قال رب العالمين يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى قال العلماء الى اجل مسمى يعني الى الموت الى الاجل الذي قدره رب العالمين بموت العبد ويؤتي كل ذي فضل فضلا من فضائل التوبة من ثمراتها انها سبب لنزول الامطار وزيادة القوة في الابدان وسبب للامداد بالاموال والبنين سبب كثرة الامطار اذا كثرت الخيراء فالمطر خير سبب زيادة القوة في بدلك سبب البنين والبنات والاستمتاع بالبنين والبنات لأنها من المتاع في الدنيا هذا كله طريقه التوبة كما قال رب العالمين على لسان نبيه هود وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا تتولوا مجرمين وقال رب العالمين على لسان النبي نوح أطول الأنبياء عمرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذن كفة الأمطار طريق إلى بركة الزرؤ والثمار ويمدكم بالأموال والبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار كل هذه خيرات وبركات وفي الآية التي في سورة هود قال ويزدكم قوة إلى قوتكم أي قوة في البدن يعطيك رب العالمين قوة في بدنك تستعين بهذه القوة على قضاء حوائجك. هذه بالتوبة، كما أن الناس يستخدمون العقاقير والأدوية والمنشطات حتى تنشط أجسامهم، وبعض الناس يأكل مأكولات معينة فيها فوائد حتى يقوى جسده. نقول له عندنا سبب. من هذا كله وهو التوبة التوبة التوبة الى رب العالمين سبب في قوة الابدان وكذلك الذكر الذكر سبب في قوة الابدان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت من الرحى اي من الطحن. فاطمة قالت لعليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها خادم يساعدنا في قضاء حوائجنا ومصالحنا فقال علي بل سليه أنت أنت ابنته وأنت أحب الناس إلي فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى بيت عائشة فسألت عن النبي فلم تجد فجاء النبي فأخبرت عائشة زوج النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة جاءته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة إلى بيت ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واستلقى بين ابنته وزوجها بين ابنته وابن عمه فقال علي الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خاضا يقول علي فغمزت فاطمة برجلي حتى لا تقول فاطمة أريد خادما وعلي يريد أن يسمع ما هو هذا الذي هو خير من خادم يقول علي فغمزت فاطمة برجلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحان الله ثلاثة وثلاثين وتحمدانه ثلاثا وثلاثين, وثلاثين وتكبرانه أربعا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم تقول فاطمة ففعلت ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فزاد الله قوة فزاد الله قوة فالقوة في القلب والقوة في البدن تكون بالتوبة والذكر والاستغفار والعودة إلى الله رب العالمين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الصحابة كان يشتد عليهم شيء وهم يحفرون الخندق اعترضتهم كدية صخرة شديدة فعجزوا عنها فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فضربها حتى صارت يعني كثيبا أي هائلا صلى الله عليه وسلم فالقوة بالطاع بالتوبة بالاستغفار فهذه جملة من فضائل التوبة ينبغي على المؤمن أن يسعى إلى تحقيقها أي إلى تحقيق التوبة حتى يمن رب العالمين عليه بهذه الفضائل التوبة سبب لنزول الأمطار وزيادة القوة والإمداد بالبنين والبنات والجنات والأنهار التوبة سبب للمتاع الحسن التوبة تبدل السيئات حسنات التوبة تكفر السيئات التوبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة نقف عند هذا المقدار ونسأل الله جل وعلا أن أجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين